الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين أمين والضحى والليل إذا سجى ما وداك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فاواه ووجدك ضلا فهداه ووجدك آئلا فاغناه فأميك اليتيم فلا تقهر وان ما ساء فلا تنهر وان ما بنعمه ربك فحدث الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم